أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أنما ظنمتم sa nalla gi kuumusa nalidlla gi kumuumusa وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعة tom bin lau da watti dun ni awang go ولو تواتتم لقتلتم في الميعاد ولكن ولو تواتتم لقتلتم في الميعاد ولكن ضاعتتم لف لفتم في الميعاد والعاق اللي يفضي الله أمركَ ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ليزلك من نالك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ رَبُّكَ فِي مَنَامِكَ ك القليل إذ يريكم الله في منامك القليل ولو أرَتكم كثيرا لفشلتم. ولو أراك هم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في مولا تنازعتم في الأمر ولكن الله حسلبا لكم قليلا ويقيل يقللكم في أعين جن ليقضي الله يا الأمور إذ يريك جم الله قتما نامك قليلا ولو أرتك ولو أراك هم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنه علي من ذا في الفدور اذ يريك الله في منامك تلقين ولو اراك كثيراً لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن نظّهت no يَغُلُّ الْأُمُورَ وَإِنْ يُرِقُ مُبْدِي التَّقْيِطُ فِي أَعْيُنِكُمْ قليلا ويقل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين Quan laคุณทุ وفبيره وفبيره إن الله ما صابر و وحيط وإذ دين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وقال لا ظالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى لك صال عقبيه لك صال عقبيه وقال إن وقال إني بني والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض I'll فإن الله عزيز حَكِيم وَالله تَرَى إِذْ كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بما قد كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُونَ بأعات اللاعب أخذ أقوم الله, الله بذنو بذن إن الله قوي لِّشَدِيدِ الْطَّغَا <تصفيق> ذلك بأن الله يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ Bye! بأعلى عون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رب بذين فأظلمناهم. قدموا بآيات رب بذنب أظلمهم بذنوب ذنب وأضرقنا. و دو هٰٓ إنَّمَا تَتَّقَىٰنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَأْكُرُونَ لا تخاطن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواه إن الله لا يحب